الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما ذكر الله تبارك وتعالى حال أهل الإشراك في محبتهم لمعبوداتهم من دون الله تبارك وتعالى وما يقول إليه حالهم من العذاب الذي يتحسرون عنده على ما كانوا عليه من الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى وعندها يتبرأ المتبوعون من الأتباع ويتمنى الأتباع كرة ليتبرؤ منهم وينخلع من ربقة اتباعهم وطاعتهم ثم بعد ذلك وجه الخطاب إلى الناس بالأكل مما في الأرض حلالا طيبا وترك اتباع خطوات الشيطان في التحليل والتحريم والقول على الله بلا علم وعباده غير الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وبيّن أنه إنما يأمر بالسوء والفحشاء والقول على الله تبارك وتعالى بلا علم ثم عاد الحديث إلى حال المشركين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يحتدون إذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما أنزل الله من الهدى الكامل والوحي قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا آثر تقليد الآباء واقتفاء آثار هؤلاء الجهال بالله تبارك وتعالى وبشرعه على ما أنزل الله جل جلاله فالله ينكر عليهم ويقول أولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يحتدون فجاء بعمزة الاستفهام الداله على الإنكار أولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا فهل يسوغ لهم اتباعهم واقتفاء آثارهم ولا يهتدون لا يهتدون إلى شيء صحيح في باب الاعتقاد أو العمل والتشريع فهم في عمل وجهالة تامه ثم قال في بيان مثل هؤلاء في حال دعوتهم حين توجه إليهم الدعوة ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون مثل الذين كفروا شبه هؤلاء الكفار حينما توجه إليهم الدعوة فيكون هذا المثل على قول مشهور جدا في التفسير وأن هذا المثل مضروب لداعي المشركين مع هؤلاء الذين لا يعقلون ولا يسمعون سماع انتفاع ولا ينطقون بحق ولا يبصرونه فهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء كمثل الراعي الذي ينعق بغنمه فهي لا تسمع إلا جرس صوته ولكنها لا تعقل منه شيئا فهؤلاء الكفار حينما يسمعون صوت الداعي إلى الله تبارك وتعالى يدعوهم إلى الإيمان وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بمنزلة تلك الأنعام مع راعيها لا ينتفعون ولا يعقلون وعلة ذلك هي ما ذكره الله تبارك وتعالى صم بكم عمي فهم صم لا يسمعون سماع انتفاع وبكم لا يتكلمون ولا ينطقون بالحق ولا يتكلمون بشيء ينفعهم وعمي لا يبصرون الحق كما قال الله تبارك وتعالى في أول هذه السورة الكريمة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فصار هؤلاء في حال من العمى والضلاله بحيث لا يكون المحل قابلا لتوجيه الخطاب أو الاستجابة والانتفاع بما يخاطبون به فهم لا يعقلون لا يعقلون عن الله ولا يعقلون الخطاب ولا ينتفعون بشيء من ذلك يؤخذ من هاتين الآيتين الكريمتين أن قوله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله هنا لم يحدد القائل ما قال وإذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما أنزل الله ليصلح ذلك لكل داع في كل وقت وحين هذا حال أولئك الذين قد أصمهم الله وأعمى أبصارهم أنهم لا ينتفعون إذا وجه إليهم الخطاب ودعوا إلى الله تبارك وتعالى فهم لا ينتفعون سواء كان الذي يخاطبهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان المخاطب غيره من الدعاه إلى الله تبارك وتعالى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن من يأتي بعدهم فهؤلاء جوابهم واحد وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ولحظ التعبير هنا في الأمر بالاتباع لأن مبنى ذلك على التسليم والانقياد الاتباع فالذي يتبع غيره يكون خلفه يكون تابعا له يقف أثره وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان مع الوحي في غايه التسليم والانقياد فيكونون في حال من الاستجابة لا يحصل معها التمنع أو التردد إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وهذه هي حقيقة الإسلام فهو الاستسلام الكامل لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا لا يكون في القلب أدنى اعتراف على تشريع الله في أحكامه الدينية ولا على أقداره الكونية إنما هو الرضا والتسليم وكذلك ايضا فيما يتعلق باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاتساء به صلى الله عليه وآله وسلم نتبع فالمؤمن حاله هي الاتباع اتبعوا ما أنزل الله وما هذه تفيد العموم فالمؤمن مطالب باتباع كل ما أنزل الله دون أن يكون له اختيار آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ولاحظ التعقيب وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير استجابة كاملة ومع ذلك غفرانك لأنه لا يخلو من تقصير وتفريط وضعف وعجز فهنا إذا وجه إليهم ذلك اتبعوا ما أنزل الله ويؤخذ من هذا إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل ويؤخذ منه أيضا أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى وليس كما يقول بعض المنحرفين أن الله خلقه ألقى المعنى في نفس محمد صلى الله عليه وسلم وعبر عنه أسلوبه وعبارته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فهذا كلام الله كلام الله بألفاظه ومعانيه اتبعوا ما أنزل الله هو القرآن والهدى الذي تضمنه ويدخل في العموم ما أنزل الله الوحي الآخر وهو ما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من الحكمة وهي السنة التي تشرح القرآن. اتبعوا ما أنزل الله. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أذا هو جوابهم ومردودهم. نتبع. ولاحظ التعبير نظير ما طولب به وخوطبوا به. تبع ما أنزل الله. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فهذا الذي يسمى بشرك. بشرك الطاعة والاتباع فهم يتبعون الآباء في التحليل والتحريم والتشريع من دون الله تبارك وتعالى فيستحلون الحرام ويحرمون الحلال والله عز وجل جعل ذلك شركا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وفي مسألة لربما تبدو يسيرة جرت المحاورة والمناظرة بين فريق الإيمان وفريق الكفر من أهل الاشراك في الذبيحة فالكفار قالوا إنكم تزعمون أن ما ذبحتم بأيديكم حلال طيب طاهر وان ما ذبحه الله تبارك وتعالى بيده الشريفة حرام يقصدون الميتة إذن أنتم أحسن من الله هذه الشبهة فالله تبارك وتعالى نهى أهل الإيمان ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم الشياطين توحي إلى شياطين الجن تلقي الشبهة على شياطين الإنس من أجل أن يجادلوهم أن يجادلوا أهل الإيمان فبعض الشبه ملقات من قبل شياطين الجن وإن أطعتموهم إنكم نعم لاحظ هذا الحكم حكم عليهم بالإشراك إذا اطاعوهم في مسألة تحليل الميتة فكيف بالتشريع الكامل بل نتبع ما فما تفيد العموم ما الفينا عليه آباءنا فيدخل في ذلك كل ما وجدوا عليه آباءهم ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الجاهلين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا هذه الحجة عندهم وجدنا الآباء على الفاحشه والله أمرنا بها فأثبت لهم الأول أقره سكت عنه لصحته ونفى الثاني قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون حينما قالوا والله أمرنا بها رد عليهم لكن سكت عن الأول وجدنا عليها آباءنا والقاعدة أن ما ذكر من مقالات القائلين القرآن إذا جاء معه في السياق أو السباق أو اللح ما يدل على رده وإلا فهو صحيح غالبا يعني إذا أقر لم يأتي الرد فهنا ذكر قضيتين أحدهما باطلة والأخرى صحيحة فرد الباطلة وسكت عن الصحيحة كما في قوله تبارك وتعالى سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامينهم كلبهم هذه ما قال رجما بالغيب ففهم منها كما قال شيخ الإسلام أنها هي المقالة الصحيحة بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا يعني ما وجدنا عليه آباءنا ولم يذكروا الأمهات باعتبار التغليب أو باعتبار أن الآباء هم الذين تكون لهم الطاعة والاتباع والاقتداء والاتساء فيكون الآباء هم المقدمون عندهم وإنما يعتزون بابائهم في المحافل ويتفاخرون بهم فيقولون بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا هكذا ترد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام بهذه الحجة الواهية فيأتي الرد من الله تبارك وتعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون هؤلاء الآباء الذين يتبعونهم وينقادون لهم مستعيضين بذلك عن وحي الله وهدى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا لاحظ النفي جاء مطلقا شيئا نكر في سياق النفي يعني لا يعقلون شيئا أبدا لا قليلا ولا كثيرا لماذا؟ لأنهم صم بكم عمي هم يعقلون في الأمر المعيشي في أمور الحياة ومتطلبات المعايش والمكاسب ونحو ذلك ولكنهم فيما يتصل بالهدى لا يعقلون شيئاً ولا يحتدون لا يتوصلون إلى حق فهم اعمى الناس وأجهل الناس عن ذلك وهكذا حاله كل من أعرض عن هدى الله والوحي الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ممن لا يعقل شيئا ولا يهتدي ولو كانت عنده العلوم والمعارف الدنيوية ولو كان بيده أنواع الثروات أو يعلم وجوه المكاسب ونحو ذلك الواقع أنه لا يعقل شيئا ولا يهتدي فكفى ترفيعا وتعزيزا وتعظيما لأقوام ممن لا يحتدون بهدى الله من الوثنيين وغيرهم فيضرب بهم المثل لأهل الإيمان في كل شيء للأسف في كل شيء تحطم هذه الأمة وكأنها لا تملك مقومات وكأنه لا يوجد عندهم مكتسبات ويضرب لهم الأمثال بأقوام من الوثنيين الشرقيين وغيرهم برسائل يتواصلها الناس ويتراسلون بها عبر وسائل يقال لهم أين أنتم من هؤلاء وكأن الأمة صارت هي التي لا تعقل شيئا ولا تحتري وهذا الكلام غير صحيح إن أولئك من الكفار والوثنيين قد حصلوا من أسباب المعايش الدنيوية والمكاسب وبناء وعمارة الدنيا لكنهم كانوا أجهل الناس في أهم المهمات وأعظم الأمور وهو معرفة المعبود جل جلاله وعبادته وطاعته والإيمان به وكذلك الاهتداء بوحيه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم هم لا يعرفون هذا ولا يرفعون بذلك رأسا فهم أحط الناس لا يعقلون شيئا ولا يهتدون فمن جهل هذه القضايا الكبار والمهمات العظام فهو لا يحتدي مطلقا ولا يعقل شيئا ولو كان قد جمع الدنيا بيديه فالله أخبر عن الأول وهؤلاء الذين حدث عنهم كانت لهم علوم ومعارف في أمور دنيوية من وجوه المكاسب والتجارات وما إلى ذلك والله ذكر رحلة الشتاء والصيف وكان لهم من الذكاء وما إلى ذلك لكنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء أوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما نسأل الله العافية فقد يكون البليد خير من الذكي الأريب إذا كان هذه البلاده توصل إلى الله وإذا كان الذكاء يصرف عنه اغترارا بهذا الذكاء أو اغترارا بما حصله الإنسان من المعارف والعلوم أو إذا كان الغنى والكسب المادي الدنيوي يورث الغرور فيصد صاحبه عن ربه وطاعته والإيمان به هذا أو لو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولاحظ أنه قال ولا يهتدون ما قال ما ولا يهتدون في أوصاف المعبود جل جلاله أو في وحدانيته أو لا يهتدون إلى الدار الآخرة أو لا يهتدون إلى شرائع الإسلام فحذف المعمول وحذف المقتضى يحمل على أعم معانيه المناسبة في كل موضع بحسبه ولا يهتدون لا يهتدون إلى شيء من الهدى الذي يطلب والذي ينتفع به وتتوقف السعادة في الدنيا والآخرة عليه لا يهتدون لا يهتدون إلى الله وحدانيته، ولا يهتدون إلى وحيه، ولا يهتدون إلى شرعه وصراطه المستقيم الذي رسمه لعباده من أجل من أجل سلوكه، أم لا يهتدون إلى شيء من ذلك؟ فأطلق وهذا يدل هذا الإطلاق الأصل أنه محمول على العموم كما قلنا، فهو كالعموم الذي قبله في قوله لا يعقلون شيئا وكذلك أيضا هم لا يهتدون بأي نوع من أنواع الاهتداء إذن هؤلاء أبعد الناس عن العقل الصحيح الذي ينفع وهم أيضا أبعد الناس عن الاهتداء أبعد الناس عن الاهتداء وهذا يدل على أنهم أضل الناس وانظر إلى ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الفلاسفة مع أنه أقر أنهم من أذكياء العالم وأثنى على علومهم الرياضية الرياضيات والطب وما أشبه ذلك من علوم الفلاسفة قديما وأن كلامهم فيها في الغالب جيد كما يقول ولكن لما ذكر الإلهيات فإن الفلاسفة يتحدثون عن الإلهيات قالهم أضل الناس أضل الطوائف هم الفلسفة يعني أضل أيضا من المشركين من مشرك العرب لأن مشرك العرب يؤمنون بالله ولكن يشركون معه غيره أما هؤلاء الفلاسفة فهم يقولون إن الذي يدبر العالم هي العقول العشرة ويذكرون العقل الفعال وما يكون تحته مما يسمونه من العقول ويزعمون أن الكواكب التي يذكرونها بعينها أنها تؤثر في الأحوال الأرضية وأنها تدير أمر هذا العالم وما أشبه ذلك فهم أضل الناس في هذا الباب لا يعرفون الله مع أنهم في غاية الذكاء وعلوم الفلاسفه كثيرة جدا منها هذه العلوم النافعة من الطب والرياضيات والهندسة والجبر وما أشبه ذلك ومع ذلك هم أضل الناس فكل من لم يعرف الله ولم يهتدي بهداه فهو لا يعقل شيئا ولا يهتدي وإذا وضعت ذلك نصب عينيك وضعت الأمور بنصابها وأعطيت الناس أقدارهم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل ما احصفه ما اعقله ما أذكأه ما أحسنه ولكنه لا يزن عند الله جناح بعوضة لا يزن عند الله جناح بعوضة فالمعيار المقياس عند الله تبارك وتعالى يختلف عن مقاييس أهل الدنيا من الماديين فالإيمان والعمل الصالح هو الأصل والأساس الذي أوجد الله الخلق في هذه الحياة وخلقهم من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فمن ضيع هذا الأصل وغفل عنه فقد ضيع الهدف الأساس الأكبر من إيجاده فتكون خسارته محققة ولذلك تجد هؤلاء مساكين في حال من البؤس والشقاء هذا الرجل الذي ألف هذا الكتاب الذي سار مسير الشمس دع القلق وابدأ الحياة هذا الرجل قرأت كتابه لكثرة ما يذكر على الألسن ويشاع ويذا فرحمت المؤلف كل ما يذكره هو في بعض آية من كتاب الله عز وجل أشفقت عليه مسكين هذا مثل الذي ما رأى من الضوء إلا بثقب الإبرة إي والله فرحمتها ورحمت هذه الأمثلة التي يذكرها من أجل أن يوسع المجال والمدارك للناس ليأنسوا ويسعدوا في الحياة ولا يقلقوا بسبب المصائب وما يلم بهم ماذا كانت نهاية هذا الرجل الانتحار هو لم يجلب السعادة لنفسه انتحر لماذا؟ لأنه لا يوجد في نفسه مصدر للنور الله نور السماوات والأرض مثل نوره يعني هداه في قلب المؤمن نور كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور فهؤلاء يفتقدون هذا لا يوجد في قلوبهم شيء من قلوبهم مظلمه فجاءت اعمالهم مظلمه فكانت وجوههم مظلمه فأظلمت الدنيا في اعينهم وهكذا الظلمه في قبورهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن القبور انها ظلمات على اهلها ثم بعد ذلك يكونون في ظلمه فيتهاون في النار في محشرهم، فنسأل الله عز وجل أن يهدينا بهداه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته الله أعلم صلى الله على النبي رحمد وعليه وصحبه إذا كان لديكم إضافة أو سؤال نعم هو هذا هو العقل في القلب لهم قلوب لا يعقلون بها هذا العقل في القلب ومادته التي يستمد بها العلوم والمعارف فيعقل عن الله تبارك وتعالى أو يعقل ما يراه من الآيات المشهودة كل ذلك عن طريق السمع والبصر فبالسمع يسمع الآيات المتلوة وبالبصر يرى الآيات المشهودة فهذان مصدران للعقل والعلم والمعرفة والهدى فإذا وجد المحل القابل وهو القلب الحي فإن ذلك يثمر فيه فينتفع الإنسان بهذه الآيات ويعقل عن الله وأما إذا كان المحل غير قابل فإن هذه الأسماع والأبصار تكون معطلة لا يبصر إبصارا ينتفع به ولا يسمع سماعا ينتفع به يطرق أذنه ولكنه لا يصل إلى قلبه ويشاهد الأشياء والعبر والعظات ولكنه بمنأة عن الله تبارك وتعالى انظروا إلى الآن ما توصل إليه الناس في هذا العصر من أنواع العلوم الدقيقة وما كشفته العلوم من العجائب الدالة على قدرة الله وعظيم خلقه هذه في قعر البحار وفي جسم الإنسان وفي هذا الكون الذي نشاهده ومع ذلك هل تحول هؤلاء إلى مؤمنين مستجيبين مذعنين الجواب لا لماذا لأن هؤلاء قد عطلت الأسماع والأبصار عندهم فلا ينتفعون لا ينتفعون بل قد يعزو بعضهم هذا إلى الطبيعة بعيدا عن الخالق تبارك وتعالى وهكذا ما يرسله الله عز وجل من الآيات ما يحصل من مد البحار الذي يحطم كل شيء فيجعل الديار بلاق في لحظات وكذلك أيضا ما يحصل من الزلازل والآفات السماوية والأرضية هذه آيات توقظ قلوب أهل الإيمان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ظهر ذلك في وجهه فيقبل ويدبر خوفا حتى تنطر ويخبر صلى الله عليه وسلم أن قوما رأوا السحاب فقالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنهم كان يخشى عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بالله لكن حينما يكون الإنسان أجهل الناس بالله إذا رأى السحاب فرح وضحك بملء فيه وإذا رأى الخسوف والكسوف لبس نظارة تمكنه من النظر والرؤية دون ضرر في العين وأخذ الكاميرا ومكبر الصور ثم ذهب إلى الأماكن الفسيحة وشواطئ البحار ونحو ذلك ليلتقط الصور أو يشاهد ويستمتع بالنظر إلى كسوف الشمس هكذا حينما ينعدم الإيمان ويضمحل في نفس العبد ما تؤثر هذه المشاهد والآيات المطلوة؟ والمرئيح وهكذا إذا كان القلب مريضا فإن هذه تمرض أيضا معه لأنه ملك الجوارح فإذا مرض القلب مرض السمع ومرض البصر فتضعف الاستجابة والتأثر ولهذا تجد الإنسان يسمع القرآن من أوله إلى آخره ولا يحرك فيه شعره فإن هذا ممن وصف الله تبارك وتعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وهكذا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فأين هذا من حالنا وما نعانيه من قسوة القلوب والله المستعان نعم الله ويقول المرض القلب يكون بسبب الشبهات تارة ويكون بسبب الشهوات قال الله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه زيغ يعني انحراف المرض وكذلك في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا هذا في أهل النفاق هذا مرض الشبهه وأما مرض الشهوات فذلك في قوله في سورة الأحزاب فيطمع الذي في قلبه مرض لما نهى عن الخضوع بالقول والمقصود به الميل المحرم إلى النساء فإذا كانت العلة فيما ذكرت في السؤال أن ذلك بسبب الشبهة فنحن نقول ابتداءا ينبغي للمؤمن أن لا يصغي بقلبه إلى الشبهات وألا لا يقرأها ولا يتابع تلك الحسابات أو يدخل في تلك المواقع لأن ذلك قد يعلق بقلبه فلا يستطيع أن يستخرجه منه وكلام السلف كثير في هذا مع انهم جبال في العلم كان الواحد يضع اصبعيه في أذنه ولا يسمح لأحد أن يلقي شبهة في قلبه ولهذا كان الإمام أحمد يعيب على الحارث المحاسبي أنه كان يعرض الشبهة ثم يرد عليها فكان يقول لا آمن أن تقع في قلبي رجل ثم بعد ذلك لا تخرج منه وقد يأتي الرد قاصرا قد لا يقتنع هذا الإنسان بهذا الرد فالشبه كما قيل خطافة فيعرض الإنسان ويبتعد ويطلب السلامة من الشبه وإذا جاك إنسان ويستحلفك إلا تشاهد هذا المقطع إلا تقرأ هذا الكلام لبعض المضلين المنحرفين أمسح مباشرة وحلفه لا لقيمة له أمسح لا تعرض قلبك لهذه الشوهات هذا ابتداء فهذا للوقاية وأما إذا وقعت الشبهه في القلب فذلك نوعان نوع هو من قبيل الوساوس يلقيه الشيطان فهذا لا يضره وساوس مقلقة فيأتيه الشيطان ويقول له كذا وكذا وكذا فينزعج وإذا قرأ القرآن ألقى في قلبه أشياء فيتألم لذلك فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان وقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة فيطمئن المؤمن ولا يسترسل مع ذلك ويعرض عنه ويستعيد بالله من الشيطان الرجيم ويشغل نفسه بأمر آخر مباشرة النوع الثاني ما وقعت الشبهة فيه بسبب عارضا في شبهة قرأها أو سمعها أو نحو ذلك لبس عليها الحق فهذا يحتاج إلى كشفها فيذهب إلى من يعتقد أنه يكشف ذلك بالعلم فإن جلاء هذه الشبهات هو العلم جلاءها بالعلم وأما الشهوات فجلاؤها بالتوبة والاستغفار والامتراح بين يدي الله ولزوم طاعته فهذا تكشف الشبع بالسؤال الذي يطلب فيه الاسترشاد وليس الامتحان أو التعنت أو نحو ذلك فيبين له الحق بأقرب طريق دون الخوض في أمور لا يحسن الخوض فيها والله أعلم يكفي هذا الله أعلم السلام الله